إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينَ يَشْرَبُ بِهَا عبَادُ الله يُفَجرونهَا تَفْجير يُفُونَ بٍ النذْرِ وَيَخَافُونَ يَْمَن كَانَ شَرُوا مُتَطير وَيُطُعِمُونَ الطَّامَ عَلَ حَبِّهِ مِسكينَ وَيَتيمَ وَساء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 وَجَزَهُم بِمَا صَبَرُ جَََّ وَحَرير مُتكينَ فِيهَ على الأرائِك لاَا يَرَوونَ فيِيهَا شَمسَون وَلَا زَمهَرير وَدانََتنَّعَلَْجِمْ ضِلالُبَا وَذُلِّلَ قُطُوفُ غَا تَذللَ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 عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مقلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا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 نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة واصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إنها يُنَاجِلَتْ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْسَ لَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَذِهِ تذكرة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 وفي رحمته والظالمين أعد لهم عذاباً أليما